فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من أجل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 بَأْوَكَ فَأَن وقابتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلعا نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق معيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق أول جديد ولقد خنقنا الانسان ونعلم ما توسوس بنفسه ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعن الشمال قنيد ما ينفض من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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد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 قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا مَا لدي عتيد القيا في جن م كل ك القيا في جهن للخير تد مريد الذي جحل مع الله إله آخر فألقيانا فألقياه في العذاب فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن وكان في ضلالٍ بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوحي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وَأَنا بضَل منِن للعَب يَمَ نَق لِجحًا ما لم تَلَأتِ وَتقول يَومَ نَقُول لجَه ماه ل تَ نأتِ وَوتق وتَقُول هلمِز وَوتقولول هل مزيد يوم ننقول لجحنم مهل امتلأت وتقول وتقول هل من يوم ننقول لجحنم مهل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدن القول ندي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام هل امتلأت وتقول, وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حبيب أ بِحثم من خش الرحم مننْ خش الرحم بالغمكل الأ بحث من خش الرَّحمن من خش الرَّحم بالغب وَج أ بق بِنين ودخولها في سلام ودخولها في ذلك يوم الخلود انهم ما يشاءون فيها ذلك يوم الخلود هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من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 وَلا قَ الْ الخَنَقونَ السماواتِ والأَغضمَا بَنَّهُماَا ف سَِّةِأَّ في سَّةِ أيْ م وَما مَسَّنامِ اللغوبَ تَصِر على ماَا يقولونَ وَسَبِح بِحمدِ رَبِكَ قَ نَقلُلُ الشَّمسٍ وَقبل الغوب وَمِن الليْلِ فَسَبّح هوأَجدَد رَّج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 تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن اذكِرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ فَذَكِّرْ